<تصفيق> يا مرحبا يا اللي اللي غيبه داخل القلب موجود اللي تفسع رك جوبي عشانه ما تبعد عني ميادين وحدو يا بقلبي I like ظنائي اللي في خفوقي أمانة يا رب لا تبعدها عن كل منشود أحس قلبي فزب قصام كان من يوم زفوا الخبر فيه مولود الظنازينت العمر في كل حال قالها ربنا في حكيم المثال أنعم الله علينا بفضله وقال حظ كاسب صلاح الذنية كبير يا اللي يلي بقلبي مكانا يلي يغيب داخل القلب موجود قليت في السعرق قلبي عشانا وتبعد عني يا قطعة الروح الغلاكة في شانا لشفت زالك ينتثر دربي يغروج يلي حشا يوفي فين لا لحنانا يكبر ويكبر لا غلا خافي قيزو هان الله العنالك لرى بسمتا كل ما بتعنى لجل رحتا ذك قلبي وحبه وصدقتا نور عيني وقدره بهالعين العين غير اللي تثس عروق قلبي عشانها ما تبعده عني ميادين وحدو وصيتك البر على الله الاعانه والعود واحد غير عن حزمة العود لب المنادي لا صداح في آذانة. لا تتبع إلا سكة الطيب والجود يضنى بركمك وبر كلبوك معرفة صحبك واحترامك لخون امر ربك وهو ملك كل الملوك ومزرع بذر خير حصد كل خير يا مرحبا يا The lie is deep within the heart. The lie that makes us forget. The